بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وشق القمر، ويروا آية يعرض ويقول س ح ر مستمر، وكذبوا واتبعوا أ ه و ا ء ه م وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من ا ل ن ب ا ء ما فيه مزدجر. حكمة بارعة فما تغني نذر فتولع عنهم يوم يدعى إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم ج ر ا د م ن تشر م ه ط ع ي ن إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم ع س ر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا ع ب د ن ا وقالوا مجنون وزد جر فدع ربّه أني مظلوب فتصر ففتحنا أبواب السماء بما إمّه مر وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر قد قدير وحملناه على ذات ا ل و ح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فذوق عذاب ونذر فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر؟ إ ن ا أرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في يوم ن ح س مستمر تزعلن ا سكأنهم أعجاز ن خ ل م طعير فكيف كان عذاب ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من م د ك ر كذبت ثمود بالنذر؟ فقالوا أبشر من واحدا نتبعه إن إذا لفي َ ل ا ل ا وسُعُر ف أ َ ل ْ ق ِ ي َ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْهُ كَذَابٌ أ َ ش ِ ر سَيَعْلَمُونَ غ َ د ا م َ لِلْكَذَابِ ا ل ْ أ َ ش ِ ر إِنَّ م ُ ر ْ س ِ ل ن َّ ا ق ِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ و َ ا ص ْ ط ب ِ ر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل ش ر بمحتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر فكيف كان عذاب ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن لذكر ل فهل من م د ك ر كذبت قوم لوط بالنذر إ ن ا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي م ن شكر ولقد أذره بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راوده ع ظ ي ِ ه ولقد راوده ع َ ي ِ ه فطمسنا أعينهم فذوق و ا عذاب ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوق عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من م د ك ر ولقد جاء آل فرعون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ض ل ا ل وسعر يوم يسحبون في النار، إن المجرمين في َ ل ا ل و س ُ ع ر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذقُوم السَّقَر. إ ن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من الدكر وكل شيء فعلوه في ا ل ز ب ر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر.